أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كنوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فَسَيُنْغُغُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغُنُّونَ إِنْ لَبِفْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِيْنًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرَحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَرَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَامُودَ الزَّبُورًا قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دونه فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفًا الظُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهركوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا فَمُدَنَ نَاقَةَ بُثْرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 دريانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس قال أسجد لمن خلقت دينا قال رَأَيْتَ هذا هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استضعت منهم بصوتك وأجنب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا هُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَمِنْ تُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ جَانِبًا بِالْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل ناس بإمامه فَمَنُ عُتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقَرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى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 بَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّبْتَ رَكْنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَمْ بَقِنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاتِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ تُمَّ لَا تَجِدُ لك عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلة. سنة من قدر سنى قبلك من رسولنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتأجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا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 نِمَ فَل فَأبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِنَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ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 سفن أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لغقيك حتى تنزل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 اشَرَ الرسول، قُل كان كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً مِّن رَّبِّهِمْ قَالُوا سَمِعْنَا بينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا